فَلَمَّا فَتَل طالوتُ بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرذ منه فليس لني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده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 ولبث فئاً كثيرة بإذن الله والله مع القادرين ولما ضر زول جانوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صدره وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله نذ فضل على العالمين.